بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين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 إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا الحاطين دخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك لا يقول إنك نا معكم أ وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم أن الله الذين آمنوا ولا يعلم منافقين وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون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 وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتغوا عند الله الرزق واعبدوه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 الثيرو في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشئه الاخره ان الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء يعذب من يشاء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 ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً وما أقام النار وما لكم من ناصرين فأمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِنَّ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوط إذ قال لقومه إنكم نتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 قالوا نحن أعلم بمن فيها لن ننجينه لن ننجيّنه وأهله إلا مغاته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسولنا لوطا سيّبهم وضاق بهم ذرع وضاق بهم ذرعوا وقالوا لا تخف ولا تحزن وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إن لم رأتك إن كانت من الغابرين إن منزلون على أهل هذه القرية رجza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 فَكُلٌ أَخَذَ مَا بِذَمٍ بِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ من أَوْرَقْنَا وما كان الله ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أونياك مثلاً عن كبوت اتخذت بيته وإن أُوْهَنَ الْبُيُوت لبيتُ الْعَنْكَبُوَتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّ اللَّهَ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 ويستعجلونك بالعذاب ولو لآج لهم سم الجاهم العذاب ولا يأتينهم برطته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُوا ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ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 ان الله بكل شيء عليم ولا ان سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولوا الله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 وليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وإنهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين